Ja liyalli hellillig Ja liyalli Åh Al-fattasir Ruhali Ja liyalli hellillig Al-fattasir Ruhali Al-fattasir Ruhali Al-fattasir لابا اللواء رف فوق الكتائب مثل علي لو يناديه طالب يعجاب منه مظهرا للعجائب مثله لم يحصلي ألف تسر علي كابل من أكملي ألف تسر علي عباس أنعم بالوليد المباهر جوهار قدس لا يساويه جوهر من لبوت لغر ويأتي الغضنفر حيدارة ثان ومن صلب حيدار لا فاتاك المقبلي آيال فاتا سر وعلي كابني فتاسر وعينك الحبيبي يا ولي الفتاسر وعينك يا الحبيب يا ولي فتاسر وعينك بالمعالي تعال بين الليالي قمر يتلالا ما شاهد تعين اليه مثالا قد أخجل البدر رسلا وجمالا مذهل من مذهلي ألف تاسر علي منه همي ينجلي ألف علي بنيني ما ولدت غلاما بل كوكبا أنسا الكلام, الكلام أولدت نهران بل محيطا تطاما فاحا الوفاء منه عطر خزاما فاحا من عطر الولي ألف علي لا حك ka الجلي Alfa tæsiru alie Ja lei alie Hallelie Alfa tæsiru alie Ka alha bebe Alfa tæsiru alie Ja lei alie فتا نسول عليك الحبيب الاولي, كالحبيب الأولي